يتواصل لقاؤنا ونحن نبحر مع الكائنات في الفلك ونتجاوب معها تسبيحا للواحد الغفار فندخل بذلك في جملة الذاكرين الأبرار الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل فأنت تشعر أنك في منظومة تطيع ربها وحق لها أن تفتخر بذلك بينا من قبل أنه ما تستقل الشمس على أحد من خلق الله إلا سبح الله إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم فإنهم يغفلون عن ذكر الله وذكرنا أن الملائكة تذكر الله عز وجل لا تفطر ولا تسأم ولا تضعف عن ذلك وتلهم التسبيح وذكرنا أن السماوات والأرض كذلك تسبح الله عز وجل بلغتها ومن الكائنات التي تتجاوب معنا ونتجاوب معها في ذكر الله عز وجل الرعد الرعد حين تسمع صوته اعلم أنه تسبيح لله عز وجل نعم نعم نعم هو ظاهرة تصدر نتيجة أسباب معلومة ندرسها في العلوم وما شابه ذلك والظواهر الجوية لكن هذا الصوت مع أن أسباب قدر الله لها أن تحصل نتائجها بهذا الصوت إلا أن هذا الصوت ذكر لله شاء من شاء وأبى من أبى هيقول لك عم ده سحابة خبطت في سحابة ويبه ده الصوت ومش عارفين انت حتقول لذكر آه يا سيدي سحابة خبطت في سحابة وأسباب أدت للصوت لكن الصوت ما خرج إلا ذكرا لله وخير الكلام كلام ربي ومن أصدق من الله حديثا تعال نشوف القرآن يقول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده. يلا. انكر بقى الاياديا السسعة يقولك هتولي بقى صوت الرعد تسبيح انتو بهليل ومش عارف ايه ده هي ظاهرة كونية تحدث نتيجة السبب الفلاني ايوة الاسباب حصلت لكن ربنا اخبرنا ان مع الاسباب اللي قدت لصوت الرعد الصوت نفسه تسبيح لله عايز يقولك لما تسمع صوت الرعد سبح رسالة جايلك من ربنا وإلا بقى ينطبق على اللي يسمع الرعد وينسى التسبيح نقول له سمعت الرعد في ودانك بقى وربنا سبحانه وتعالى يفتح آذننا يا رب للتجاوب مع ذكر الله ويسبح الرعد بحمده كان بعض الصالحين إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من سبحت له شوف الفهمين بقى يتجاوبوا مع الكون كائنات الكون كلها خلق الله بيسبح أول ما توصل لهم رسالة أن هذا الكائن هذا الخلق سبح يسبحوا معاه واحد من الصالحين يسمع صوت الرعد وهو فاهم كلام ربه ويسبح الرعد بحمده يؤام يقول ايه سبحان من سبحت بحمده سبحان من سبحت له سبحان الله وبحمده سبحان الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الطعام الذي تأكله يسبح يسبح الله عز وجل لكنك ايه لا تسمع تسبيحه طب ايه رأيكم ان احنا سمعنا تسبيح الطعام ايه رأيكم مش احنا اللي هو انه لا إحنا كلنا إزاي ده إحنا ما سمعناش لا سمعنا إزاي أنا باكل كله ما سمعتش لا سمعت سمعت الحديث الصحيح المتواتر عشرات الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الطعام وهو في القصعة أصعة الطعام قدام النبي عليه الصلاة والسلام سمع تسبيحه وسمعه أبو بكر وعمر ما شاء الله فسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام بأذنيه أوثق عندنا من سماعنا تسبيح الطعام بآذاننا أو الله عمل زي واحد بيقول أنا موقن بالجنة رأي عين قال له دا أنت لسه ما دخلتهاش رأي عين إزاي قال لهم لقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه وعين رسول الله أصدق من عيناي آمنا بالله ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى فنحن نؤمن أن الطعام يسبح علشان كده يا راجل قعد تاكل ليل ونهار فطار وغدا وعاشا بتاكل فطار وغدا وعاشا وتنسى تقول بسم الله في أول الطعام طب افتكر في نصه وقال بسم الله ولي وآخرة وتنسى تقول الحمد لله ده كفاءة بس الحمد لله مش هقول لك بقول الحمد لله ده أطعمنا وثقانا وكفانا وأوانا وجعلنا لهم مسلمين غير مكفيين ربنا ولا مودع ولا مستغنان عنه اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه إن كان غير اللبن أما إن كان اللبن اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه ناس كتير بتنسى ده بينسى على الفطار والغدا والعش وبينسى في الأكلات اللي بين الأكل ما هو ما شاء الله بين كل أكلة وأكلة خمس أكلات الطعام بيسبح لله عز وجل سبح انت كمان قول بسم الله وقول اللي حاولين منك زمان كده كان الناس زمان وسألوا الجماعة الكبار وإحنا شفناهم اللي هم بقى ما شاء الله اللي كانوا متمسكين بالعادات والتقاليد والآداب كانوا أول ما يتحط الأكل مشوا يلا يا جماعة كله ها يلا الأكل حضر لا لا كانوا شو يقولوا كده كانوا يقولوا يلا بسم الله يا جماعة بسم الله بسم الله وكررتها تربع مرات كده كرروها بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله عشان يفكروا نفسهم ويفكروا نفسنا ما دلوقتي خد كل فين الأكل الأكل حضر يلا جماعة الأكل حلوة جماعة إيه فجعة قول بسم الله ربنا يبارك لك على الطعام ده الطعام بيسبح ده كان عبد الله بن مسعود بيقول زي ما في البخاري في صحيح البخاري عبد الله بن مسعود بيقول كده بيقول لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بيأكلوا ما نبقى سنبي تسبيح الطعام بركة هو ويمكن فينا اللي ربنا يسمعه تسبيح الطعام الله أعلم يب الطعام يسبح الله عز وجل فعيب على الإنسان المسلم أن لا يسمى ربه أو أن لا يحمده أو أن يذكره عند طعامه فيكون الطعام النازل زعلان الطعام كأنه مش عايز يدخل بقه يقول له أنا ذاكر حرم عليك أذكر عشان أدخل في مكان بيذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله الجن الجن يذكرون الله عز وجل واحنا عندنا صورة اسمها صورة الجن ده في ناس بتنكر وجود الجن الله تحتود صورة الجن فين قل أحيى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الجن يسبحون الله نعم فلا يكون الجن أشد تسبيحا لله وأكثر ذكرا له منك وحصل ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف العجيب ده خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن صحاب أعدين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلى آخر الآيات وفي كل آية بين المقاطع وبعضها فبأي آلاء ما تكذبان فبأي آلاء نعم هتكذبوا بنعم ربنا الذي يعد استغفر الله هتكذبوا بنعم ربنا التي يعددها عليكم في كتابه وآلاء جمع إلى إلى وإلى وإلى آلاء فبأي, آ... سؤالة فبأي آلاء ربكما تكذبان عايزين مجاوبة الصحابة عادين سكتين يقرأ نفسهم فبأي آلاء ربكما تكذبان أكتر من تلاتين آية بالطريقة دي كده والصحابة عادين سكتين شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا هم سكتوا احتراما وخشوعا وخضوعا لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها سورة الرحمن على الجن ليلة الجن لما الجن أبل النبي عليه الصلاة والسلام الوفد لأسلم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 بيقول لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ليلة مقابلة وفد الجن لي فكانوا أحسن مردودا منكم انت سكتين من أول الصورة الأخرها والجن عملوا حاجة أحسن منكم فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالت الجن لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لا نكذب بنعمك يا رب يبقى أنت المفترض تذكر الله عندما يذكرك بيذكرك بالنعم، فبأي آلاء ربكم ما تكذبان زي ما واحد يقعد يقول له مش أنا عملت لك كذا تنكر يقول لك لا حصل مش أنا عملت لك كذا تنكر لا حصل ده واحد عاقل إنما واحد انتاع تعدد له الجمايل مش أنا عملت لك كذا تنكر ساكت مش أنا عملت لك كذا تنكر ساكت برضه تجيب له الجميل الثالث مش أنا عملت لك كذا تنكر ساكت تقول له ساكت ليه ما تنط تقول حاجة فهو سبحان الله اذكر الله عند تعداد النعم الجن ذكرت الله فكانت أحسن مردودا من الصحابة وهؤلاء الجن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأنهم رأوه وشاهدوه وآمنوا به ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب احنا قلنا تلبية الحجر قلنا الجبال الحجارة نفسها بقى يعني ساعات في ناس يعودوا يلعبوا السيجة في لعبة كده اسمها السيجة بيعملوا مربعات في الأرض ويجيبوا حجره صغيرة كده ويبقوا قاعدين تلاقي بلاد باله قاعدين وناس كبار في السن قاعدين وعاملين كل حاجه مسمينها كلب ولا كلبه وقعدوا ينقلوا فيها ويضيعوا ساعة واتنين وتلاتة ويلعبوا على شاي ويلعبوا على مش عارف ايه الحجاره اللي قاعدين يحركوها في اللعب بتسبح ربنا وهم قاعدين يشدوا في الكلام مع بعض ويقولوا غيبة ونميمة يا راجل الحجاره اللي انت بتلعب بيها بتسبح ربنا اتقي الله سبح لله مش بحرم عليك اللعب بس اهم حاجه ما تغفلش عن ذكر الله اهم حاجة ايه ما يصدقش اللعب ده عن حضور الفريضة اهم حاجة ما يكونش مجلس اللعب ده مجلس غيبة ونميمة خلي الحجرة وانت بتحركها ولا الله الحجرة دي بتسبح ده مرة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه هذا العلم القرآني قال حاجة سمعتها منه بيقول اتنين من الصالحين ماشيين فواحد منهم البصاق يعني ملبقه فعايز يبصق الراجل الصالح ده عايز يبصق ماشي مع صالح صاحبه اتنين صالحين فعايز يبصق وكتم في نفسه كتم في نفسه فصاحبه الثاني من الصالحين فهم الله فهم إنه مش عايز يبصق لأنه عارف إن الأرض بتسبح بحمد ربنا فالرجل الصالح بيقول إزاي الأرض بتسبح بحمد ربنا وأبصق عليها أبصق على حاجة بتسبح بحمد ربنا فيعين الرجل الصالح ده تحاصر من جوه عنده شعور عالي أبصق على الأرض اللي بتسبح ده ربنا قالتوا اسبحوا له السموات والسبح والأرض أتوف عليها الصالح الثاني كان أذكى منه رح, رح, رح كده بصق على الأرض ورح أي اللي صاحبه اللي مكتوم مش عارف يبصق إيه قال له مسبح في مسبح قال له البصاق نفسه ده هو اللعاب بيسبح ربنا سبحانه وتعالى فأنت هتحط اللعاب اللي هو البصاق مع الأرض اتنين مسبحين دخلوا في بعض سبحان الله فالحجر والأرض كلها تسبح لله فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المسبحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم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 تاحوا أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق آخيار الله قد أعلى بالذكر منزلة ما أجمل الليلة تتلى